اخوتي الكرام مازلنا بفضل بمني وكرمي علينا مع هذه المدارس اللهم انس لنا انهاء هذه الكتب ونسال الله في علياه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم ونسال الله في علاه ان يثبت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا ونسال الله في علياه ان يلهمنا واياكم الاخلاص في الطلب والعمل وأن يغفر لنا الذلات والسقطات والهنات قلنا بوابه العلم اتقان العقيده من لا يتقن العقيده لن يتقن العلم حقا الخلل الذي يأتي من باب العقيل خلل وجرح لا يندبل وخلل لا يسد صلما بسد فلا بد من إتقان هذا الباب نبدأ بالكلام على الشرك في القديم الحديث نأمن الأهمية بالمكان فنقول بأن الشرع جاء لحفظ جناب التوحيد وجاء الشرع لسد وحسم مادة الشرك وسد الزرع أصل من أصول ديننا قال الله جل وعلا تسب الذين يدعون من دون الله فسب الله عذوان بغير علم ونفس المسلم قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقد قال الله جعل لا تغلو في دينكم فسد الزراع من الأهمية بمكان وهذا الشرع قد جاء به الكتاب والسنة وإجماع للسنة في ذلك في حسم ما هذا سد وهذا الذي ترب عليه الصحابة وفعلوا ذلك حفظا لجناب التوحيد لما عمر الخطاب سمع بأن أناس يتحرون الصلاة عند الشجرة شجرة رضوان التي باع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فقطعها مع أن الأصل عدم إيش عدم جواز قطع الشجرة الأصل حرم ذلك حتى في الحروب في الحروب في نهي عنها إلا إذا كانت المصلحة في ذلك ما قطعت من لينة أو تركت مواقف بإذن الله إذا كانت في مصلحة فالأصلح حرمت قطعها قطعها عمر الخطاب وإجماع الصحاب أقره على ذلك الحفظ جناب التوحيد لأن معنى ذلك الناس يتبركون بهذا المكان إذن سيصل المساطر بهم الأمر إلى الغلوب إذن بعد ذلك يكون الشرك ويدوب الشرك في القلوب وبعد ذلك يذهبون إلى الشرك الأكبر لذلك جاء الشرع حسم مادة الشرك من أوله سواء كانت المادة قولية أو فعلية أو اعتقادية سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية يعني قلبية وهذه المواد التي حسمها الشرع مثلا هي مواد الأصل بها من الشرك الأفضل وهي ضريعه للشرك الاكبر وهي يطلق عليها بمطلق باطلاق هذا هذا المسمى الشرك لان الشرع قد سماها شركه وانظار العلماء في هذه المساله تختلف فبعض العلماء قالوا كل لفظه جاءت من الشرع على الكفر او الشرك فلا تفسرها وهذه منهجية الامام احمد حنبل هذه منهجيه الامام احمد أنا أقول اتركها على ما هي عليه تخويفا للناس وارهابا وارعابا للناس وارهابا للناس فيتهيب الناس ويعظمون الأمر فلا يقتربوا من جناب هذه المسألة الغرض المقصود قال دعا على ما هي عليه قال مثلا العهد الذي بينه وانه مستوى فانتركه فقط كفر لا تقول لا يقول لا يقول أحد كفر من دون كفر وظلمون دون ظلم وظلمون دون, دون, دون, دون العلاء يفكت والنظر سائم العلماء هم قالوا لا بد من إيش من ضبط المسائل ووضع الشيء في نصابه حتى أيضا لا تكون المظالم لأننا لو قلنا بأن هذا شرك واعتقده بعض الناس أنه شرك أكبر تترتب عليه أحكام في الدنيا قبل أحكام لو كانت المسألة محضوية أحكام أخروية خلاص المسألة إلى الله لكن هناك أحكام تترتب عليه أحكام دنيوية لو قلنا بأن من حاله الله, بغير من الله بغير فقد أشرك شرك هذا الشرك وتركناها كذا وحسبهم المتنطعون بأن هذا الشرك الأكبر إذن يستحلونه ما الذي يقصب غير الله على صحيح يستحلون دمه ويستحلون ماله ويستحلون عرضه فهذا لا يجوز بحال من الأحوال فإذن لابد من ضبط وهذا هو الاصح بأنك لابد أن تضبط لتضع الشيء في صابت إذن هنا بعض الأفاظ التي جاءت من الشرع بالتصريح على لفظ الشرك أو الكف فإنهم قالوا هي اقل أحوالها ذريعة هي ذريعة إلى الشرك الأكبر أو الكف الأكبر لذلك جاء الشرع بسد الباب وحسب الماده من ذلك الحلف بغير الله بعشوالها قالوا المسلم من الحالة بغير الله فقد كفر أو أشرك من حرف الله ولا عزة ولا فقد كفر أو أشرك فأطلق عليه الكفر أوطلق عليه الشرك وأيضاً قالت ما الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حليفاً فليحلف بالله أو ليصمد وقولوا سلم لا تحلفوا بالله ولا بالعزة ولا بآبائكم ولا بأمماتكم ولا بالتوغيد لا يتحليف ولا على أزه ولا بأبائكم ولا أمهاتكم ولا بالتوغي ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحلف بأبيه مع أن عمر بن الخطاب لا يمكن أن يعظم أباه الكافر تعظيمه مريش لله دمك ولا ومع ذلك حسن المدى وسن الزريعة أنه سلم يعلم يقينا بأن عمر لا يعظم أباه لكن هي عادة العرب يحلفونه ويقسمونه بالأباء وهذه ده الجهلية كان لهم أيضا من الأخلاق الحميدة من توقير الكبير وإعطاء الكبير مكانته وانت ترى حتى أبو جهل كانت له أخلاق نبيلة أبو جهل فرعون هذه الأمة كانت له أخلاق نبيلة وده الحق كان يكرم الضيف وكان شجاعا مهابا وأيضا لما جمع الشباب الستة لقتل المسلم لما وقفوا طويلا قالوا ما خرج إلى الآن إذا نتسور البيت وإيش ونقتله فشوف بقى هنا أبو جهل ماذا يقول؟ قال أبو جهل قال لا جئنا لقك محمد وما جئنا لترويع بنات محمد هذا هذه أخلاقت أبو جهل بعض الأخلاقيات كانت جيدة فكان يقسم بأبيه فخلد السلام لا لا تحلفوا بأبائكم فقال عمر والذي نفس بيدي ما حلفت بأبي ذاكرا ولا ولا أثراً يعني ما قال ما حفظ غير الله ذاكرا ولا أثراً يعني أسرع عن غيري هذا القسم من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تخلف أن تخلفوا بأبائكم إن الله ينهاكم أن تخلفوا بأبائكم وهذا كله كما قلنا بأنه بأنه من بحث المدد والسد الزريع وقد قال مسلا من حلف بالامانة فليس منه من, من حلف بالامانة فليس منه وفي رواية قال من حلف بالناتي والعزة فليقل لا إله إلا الله ما قال أخيت على لقمرك فليتصدق ومن حلف بالله والعزة فليقل لا إلا, لا إلا الله جعل لها كفار مثلا هذا أصالة حسم مدة هذا حسم مدة وصد ذلك أو على ذلك الرؤية التي لقاها الرجل أو الحديث الذي جاء برواية أخرى لكنها تنصب على رواية واحدة بأنه اليهود جاءوا للمسلم فقال فقال للمسلم نعم قوم أنتم ولكنكم تشركون للنبز لأمة إسلامية الأمة التي خلقت للتوحيد قيل ذلك قال ولكنكم تشركون فلما سئل الكيفة قال تقولون والكعبة تقسمون بالكعبة فقال الله عليه السلام من يقول بذلك وانهاهم عن هذا ثم قال من خلال حليفة فليقول ورب الكعبة الشعال عليه السلام اغلق بابا فتح اخر فقال الكعبة شرك يبقى نقول ورب الكعبة, الكعبة. حسم المادة وسد للزريعة وفي هذا الباب ايضا من الالفاظ الشركيه التي جاء الشرع بحسمها قول القائل ما شاء الله وشاء وقول القائل ما شاء الله وشاء محمد وهذا ايضا جاء صريحا في, في غيره وفي افسنن بان اليهودي لما جاء مر عليه رجل فقال نعم قوم انتم قال ولكنكم تقولون المسيح كذا فقالوا نعم قوم انتم ولكنكم تقولون ما شاء الله وإيش وشاء محمد فقال سنف التجربهم قال من قال من كان قائلا فليقل ما شاء الله ثم شاء محمد فليقل ما شاء الله ثم شاء الله وهذا اصاله أصله بالكتاب وهذا حسم المادة وسد الزريعة مع أن هم لما يقولون ما شاء الله وشاء محمد يعلمون يقينا أن محمد لا يشاء إلا بمشيئة الله جاء فعلا لكن لما كان اللغ مجرئا على مسألة الندية أو مهما مسألة الندية حسم الشرع المادة قال لا لا ندية لذلك حتى في الأفعال التفاجد المساجد مكتوب عليها إيش عند المنبر محمد وإيش الله محمد الله م... هذا, هذا هذا بالكتابه شرك صدقوني هذا ذريعه ايضا لان الذي ينظر بهذا ب... باستواء الخط محمد الله محمد يعني ممكن يصل الى بمثل هذا يتاثر والا فكثير من الناس غلوهم في المسلم معهود معلوم فإذا دخل ورد مثل هذا ممكن يصل بالغلوب وإلى النبذية مثلها مثل هذا قال لا تقل ما شاء الله وشاء محمد قل ما شاء الله ثم, جاء ثم شاء محمد وهذا من الكتاب قال الله جعله وما تشاءون إلا أي شاء الله رب العالمين ولما سمع المسلم بالخطيب يقول ما شاء الله وشئت فقال بئس خطيب الأمة أنت أريع الثاني لا يند معناه هو وقال ذلك والنساء قال وما يعصيهما طيب وقال ما يوت عليه رسوله فقد رشد وما يعصيهما فقد غوى فقال له بئس خطيب الأمة أنت مع أنه في الوقت اخرى قال وما يعصيهما لكن قالها خبرا وأن هذا في مو خبرا في موطن الإجمال وهنا الموت موطن إيش تفصيل وتعليم وإن شاء أيضا فقال له بئس خطيب الأمة أنت أجعل ثاني الله ندا قل ما شاء الله وحده فانظر حتى ما قال له قل ما شاء الله ثم شاء محمد لما؟ ولو قال له ثم محمد ثم محمد أيضا حسب زبيعة حتى لو قل ما شاء الله ثم ما شاء محمد قريب جدا يعني قريب, قريب هو الحق ليش قال له ذلك هو الآن خطيب والخطيب في مقام التعليم التعليم والتحري صحيح فلما أخطأ هذا الخطأ أمام الناس ممكن ممكن لأحدهم أن يسمع فيستوعد ما شاء الله وما شاء محمد وممكن لا يعلق في ذهن الإنسان السامع إلا إيه ما شاء الله وما شاء محمد فأراد حسم المادة محو هذا وهذا لابد أن تفهمه لذلك قال نفسنا في هذا الموقف وهذا المقام قال قل ما شاء الله وحده يبقى حتما لكل إنسان تغير عقله فانما ما فانما يبقى إذن الجميع سيخرج بأن النبي حسب المادة وقال ما تتكلم إلا بمشيئة الله فقط وهذا العلو في حسن المادة وسد الزريعة حتى لا تتميع القضية عند الناس قال ما شاء قل ما شاء الله وحده سبحانه جل في علاء وأيضا من ذلك في قول ابن عباس قول القائل لو لولا البغط لا سرق السارق قال هذا شرك من الله جل في علاء لميل القلب لغير الله جل في علام ايضا من الالفاظ التي جاء الشرع بسدها وحسم ندتها هو قول الاسماء التي توهم بالندية الاسماء التي توهم بالندية فهذه ايضا جاء الشرع بايش تحكمها سد زرعات حتى الاسماء التي جاءت بالتسكية ولان التسكية يمكن ان يغلو بها المر جاء الشرع بذمها فيقول الانسلام اخمع الاسماء عند الله أو عغل رجل عند الله تلس عنه رجل تسمى بشه شه ملك الملوك قال ولا ملك إلا الله من السلام شوف انظر يغلق ويعلل يعني قال أخناع الأسماء عند الله رجل تسمى بشه شه ملك الملوك قال ولا ملك إلا الله ولا ملك إلا الله سبحانه دل في وهذا تجريد حتى تعلم أن الملك بأسره لله دلل ومهما كانت الملوك وعلت فإن الملك لله ولذلك يوم القيامة عندما جاء الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه أن الله جل ينادي على عباده بصوت يسمعه من منبعود كما يسمعه من قرب ثم ينادي يقول يقول يقول أنا الملك أينه أين الملوك انا الجبار، أين الجبارون أو كما, الجبابير أو كما قال النسلم لكن هو يقول أنا ملك أين؟, اين الملوك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا تسمع إلا همسه الغرض المقصود يقول مسلم اقنع الأسماء عند الله جل وعلا رجل تسمى بشاه شاه ولا مالك إلا الله جل في علاه وفي الصعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول أحدكم عبدي وامتي لا يقول عبدي بنظر هذه ألفاظ توهم لذلك جاء الشرع بحسمه كل رفض يوهم لابد أن يأتي الشرع بحسمه وإن كان فيه شيء من الحق لكن لما كان مهما قلنا لا هذا طريق موصل إلى الشرك فلابد من حسمه لا يقول أحدكم عبدي وامتي ولكن يأخذ ولكن قل فتاة وفتاة ولكن قل فتاة وهذا سرطنا الشرح شرحه بصحيح مسلم من ذلك أيضا الانتقال من الألفاظ حسب مادة الألفاظ وحسب مادة الاعتقادات الاعتقادات التي تصل بالمرء إلى الشرك هذه الاعتقادات وإن نظرنا وجردناها يمكن أن نقول هذا الاعتقاد فيه بعض الحق وفيه الباطل لكنه لما كان وسيلة إلى الشرك جاء الشرع بإيش بمنع الطيرة التطير والتشاؤم يعني هذا الطير التشاؤم فيه, فيه كما قلنا سوء ظن بالله جلال فعلا وهو وسيلة إلى الشرك بل تمه النبي إيش شركان، قال النبي صلى وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك". شرك. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم والتواء والتمائم والتو... والتولاة شرك، ان الرقة والتمائم والتولاة شرك. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم آه آه آه آه... هذا حديث عن مسعود النضران، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. زاد ابن مسعود لأن هذا مدرج لا محالة. قال وما منا إلا يعني إلا ويقع في قلب مثال. وهذا دلالة واضح على إيش؟ على شرك لا لأنه شرك شركه اصغر أكبر اكبر قالوا وما منا الا ولكن يذهبه الله بالتوكل ولكن يذهبه الله بالتوكل لذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر, او سحر او سحر له او تكهن او تكهن له لان الكهانه والسحر هذه أبواب ابواب من ابواب الشرك ايضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمتي الاستسقاء بالنجوم وتكذيب القدر تكذيب القدر معناها تكذيب لله جدت يعني تكذيب القدر كثر بربوية لله جدت لذلك قال الإمام بن عباس حبر هذه الأمة الإيمان بالقدر نظام التوحيد الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر فإنه إيش؟ قد نقض توحيده، قد نقض توحيده بالقدر، فتجذيبه قد نقض توحيدهم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يخاف على أمتي نسقاب النجوم، قال وتجذيب القدر. وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمر الجهلية، يعني من الكفر. وفي رواية قال ثانى أمتي هما بهم كفر، وذكر فيها النياحة على المي، والاستسقاء بالنجوم. في رواية أخرى قال وإيش؟ والطعن فيه. في الأحساب وفي رواية قال والفخر بالأحساب وفي رواية قال الفخر ما اعطان في الأحساب الفخر بالأحساب هذه ليست شركة هنا صحيح ولا لا وين الشرك اللي فيه وين الشرك اللي فيه لكن لما كانت ذريعة للشرك فقال ان مثلا حسن المادة وقطع الزريعة من ذلك ايضا بالامور القلبية الخفية الأمور القبيعة الخفية التي هي ذريعة إلى الشرك يأتي الشرع أيضا يحسن المادة لابد أن ترى هذه الشريعة الغراء كيف تحافظ عليك وكيف تحافظ على إيمانك ودينك على قال كل خطوات تصل إليك أنا أقطعها هذا أمر جلل تربويا أنت لو تعلمت ذلك أنك لو تريد منع شيء لا تمنعه إيش رأسا ممكن الجميع لا يقبلون لك لكن مهد لكل الخطوات التي تصل إليه تفعل ذلك حسم المادة من أول الخطوات هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب حسم المادة صدر زريع أيضا في مسألة القلبية مسألة الرياء. الرياء شرك طبعا بعض بعض الأفاضل كان بينتقد ابن القيم وينتقد ابن سمين بينما كان يقولنا يسير الرياء شرك الكلام في الرياء هنا يسير الرياء وإلا فكثير لأنه شرك أصلا وإلا فكثير الرّيا شكل أصلا فقال هذا كلام من من من من إبداعات من ابن القيم هذا كان من بضع كلام ابن القيم العجب العجاب انا من ثلاث سنين كلمت الاخوة قلت لهم هذا حديث عن النبي وسلم هذا حديث وان كان فيه بعض ايش بعض الكلام يعني ورد حديث اسندوا فيه كلام لكن حديث اثر واذا مع ذلك عدم الطلاع يعني ينسى بالقول اولا ابن القيم ثم مع ذلك انتقت وهو عصارة ليس في السلف فقط ده كلام مرفوع بل هناك حديث حسنه بعض العلماء لان ابن قال اخوة ما اطافوا عليكم من ايش الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرجال نعوذ بالله من خزائنه قال أخوف ما أخاف شر أخوف ما أخاف عليه ليش لأن هذا الذي يصل بالإنسان إلى شر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرجال قال الرجال وأيضا أن مسلم قال شبهه وقال هو كدبيب الإيش كدبيب النم كدبيب النم وورد في سونا ابن ماجه بساند حسن البصير بسنة دين حسنة وكان في كلام حقا يعني. قال أن السلام يسير الرياء شرك أثر واضح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك إذن اعمل المفهوم هنا الآن كثير الرياء إيش؟ كفر شرك الأكبر يخرج من الله قال يسير الرياء شرك يعني شرك أثر يعني شرك اصغر وقال وكثير الرياء شرك لذلك خوف الامه من الرياء وقال من رأى الله به ومن سمع سمع الله به وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع غير تركته وشركه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول حديث, أبي هريرة حديث أبي هريرة أول من تصعر بهم النار ثلاثة عالم متصدق مجاهدون إيش الآفة هذه للأعمال هي أفضل الأعمال وأفضل الطاعات وأطلع الصالحات عند رب الأرض والسماوات ما هي الآفة الآفة إيش؟ عدم إخلاص القلب أريأ. قال أما العالم فيؤت به فيعرف الله العالم عائمه فيقول ما فعلت فيما أنعمت عليك به فيقوله. فيقول ربي تعلمت العلم فيك وعلمت فيك فيقول الله للي في علاه كذبت إنما تعلمت ليقال عالم فيزج به في نار جنة من أعوذ بالله أول من تصعبين من النار ومجاهد ثم يقول فعلت ذلك نصرة لدينك فقلت كذبت فعلت ذلك ليقال, ليقال شجاع فيتج بيت عرجان الثالث يقول تصدقت فيك فأقول كذبت ليقال جواد وقد ثم يزج بين يسجن بين الى نار جهنم نعوذ بالله من الخذان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه عامه هذا بالنسبه لحص ماده السريعه راينا أن الشرع جاء يحسم ماده الشرك في الاقوال يحسم مادة, ماده الشرك فيه الافعال يحسم ماده الشرك فيه الاعتقادات والإرازات يعني ما ترك مسلكا من المسارك التي يصل بها يصل بها الشيطان يصل بها الشيطان بالمرء المسلم إلى الشرك إلا وحسمها وقطعها الشر الحنيس طيب هنا المبحث القادم مبحث من أهمها بمكان لأننا نحن الآن بنتكلم ليلة النهار ونقول أن أهم العلوم على الاطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق وعلم الإيش أنت هاي يقول صدعتونا طبعا في بعض الفرق يعني أنا عيب عليهم حقا أنا لا أداهن أي أحد عيب عليهم يقولون ما وكل كسرت الكلام في التوحيد بفرق الأمة لا خليه فرق الأمة أخي لماذا أنت تنتوي التجميع على أمر باطل لماذا التجميع لا يفيدك بشيء أنت, أنت أصالة خلاصة الناس هم الذين يجعل الله التمكين على يديه ولذلك هم 11 شخص فقط الدنيا امتلكوها ب11 شخص ممكن لهم ب11 شخص فقط انظروا لهم عشرة أشخاص منهم من الذين بشروا من النسلم بالجنة يجلس من النسلم 11 سنة بمكة يربي أمثال هؤلاء بعد ذلك إيش حدث الدنيا بأسرها دانت لهم دانت لهم مات النسلم وكفر من كفر بالعرب استقر الأمر مع أبي بكر في حروب الردة بأبي بكر رباه النسلم بابي بكر ثم بعد ذلك انظروا إلى الفتح العظيم الذي حدث على يالي أمر الخطاب حتى في زمن الفتنة معاوية و. ووووعالينا بطالب الفتوحات ما ما تخطعت ما ما ما أن ملكة معاوية زمام الأمر إلا والفتوحات كانت على على مصر أيها وكان أفضل ملوك الإسلام على الإطلاق هو معاوية بن سفيان رضي الله عنه والسفن التي مخرت فيها كانت تمخر في البحار في لتعبد العباد رب العباد على ذي هؤلاء على هذه هؤلاء وانظر حتى بعد التراجع العظيم في التمكين يعني زمن عمر العظيم زمن هارون الرشيد من اعظم ازملة اهل الاسلام وهارون الرشيد يعني يحج عاما, عاما ويوقر العلماء مكن الله له من العباد والبلاد يعني يتكلم بعنفان بعذة المسلم وهو يقول للسماء امطري حيث شئتي امطري حيث شئتي سأتيني هذه إيش دل على إيش أمطره هذا الشيء لثأتيني خرجوا ها ساعة وقعت الم ال ال الأرض التي ملكها آل الإسلام أنظر فهذه ال المسائل يعني سبحان ربي العظيم ناس الله جعل يمكّن للأمة الإسلامية ناس الله جعل في علاه يمكن لهذه الأمة الإسلامية ربهم الله فا أصلاً لما نقول التجميع بلا أساس لا الفساد كل الفساد في هذا البلد خلص ناقوة الناس لما دخل صاحب الجليل على شريحة أو كان أمير المدينة فقال له يعني أن السلام قال إن شر الرعاية الحطمة طيب فقال له هو الآن بيقول له إياك أن تكون منهم هو الراعي الذي يعني يسيء إلى أهل يعني مفهوم يعني يكون جائرا فقال إن شر الرعاية الحطمة لا أربع بك أن تكون منهم فقال يعني دعك من ذلك أوسكت أنت فانت من نخالة صحاب الصحابة المصلح فانت من نخالة أصحاب محمد أصل فابتسم ونظر إليه هذا سؤادم مع صاحب جريمه الصاحب بأم هو كان علما فقيها تقيا نقيا وكان فصيحا كتمه في لحظة واحدة فقال له اسكت فإنك من نما أنت من نخالة أصحاب محمد عشون النخالة في عدنا ب لا. المنخل شكرا المنخل ده اللي بنتزمن من النخالة يعني هو النخالة طبعا أن أنت أصلا بتجعل صافيا من, من الشوائب الشوائب ده هي النخال جيد. فنظر عليه فقال يا أمير المؤمنين ما في أصحابي محمد من النخالة ما هم إلا نقاوة والنخالة جاءت من بعده ايه فهمت ايه فهمت يعني شو هو كان فقيها فقيها فصيحا قال ما كان في أصحاب محمد من إيش؟ من نخال؟ النخاله جاءت فيما من بعدهم وكان النصرحاً امينا وهذا الباب الغلط المقصود كانوا نقاوة الناس فأنت ان أردت فجأة نقاوه الناس سيدي أهم شيء ونقاوة الناس على المنهج السديد أن يرتبط الناس بمنهج لا بشخص ليش؟ ليش ترتبط الناس بشخص؟ ليش؟ ليش اللي عندك؟ وليش أنت تقول من مدرسه أنت بتنميها الآن حتى في الصغار؟ فتقول هذه المدرسة اسمها مدرسة اللي ايه اوه اسميها كما تسميها اذا قلت لك اطلع هذا البص اطلع اوه تنزل اطلع هذا الذي اقول لك هذه ليست الديامة هذه ليست مدرسة دي مش مدرسة ده دي دي دي مو ما ايش, ايش اقول يعني ممكن تصل الان في جهنم بهذا الباب يعني يصل الغلو بقى في الاشخاص والغلوه مهلكة للدين أقول لا اربط الناس بمنهج بمنهج حتى اذا اعوج الشخص طار الشخص مات الشخص انتهى الشخص يبقى المرء على الارض صلبة بمنهة لكن لم تربط الناس لأشخاص ومات الشخص ماذا يحدث انتهى والمنهجية هذه ليعلم الجهلة المنهجية هذه التي بناها أبو بكر هذه التي بناها لتعلم لكل إنسان يزل النفس بميزان الدين الصحيح هذه المنهجية التي بناها أبو بكر قبله من بناها لا اخطأته ما هو بناها نعم من الله الله هو الذي بناها الذي بناه. عندما قال إيش وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا انظر الله تعالى يبني لنا هذه المدرسة الحقية التي تربى فيها الأجيال التي تكون هذه الأجيال بحق هم الذين يعني الأمة يعني تشرق شمسهم على هذه الأمة الأمة في عواز شديد لهم قال وما محمد الرسول قد خلق من قبل الرسل أفئمات أخطل انقلبتم على عقابكم هياهم الله الارتباط كان وفيقا بمحمد عطل لكن نحن دائما كنت أقول للإخوة مش فاهمين هذا الكلام ويعاتبوني ويراجعوني كنت أقول حبنا للنبي وان كان شخصا كريما تقيا نقيا راقيا ساميا لا أخلاق أسمى مما تكون لكن ليس الحب للذات فقط أبدا أصل حبنا له بتشريع لا الله تعالى لديني لا دفع يعني حبنا له الاصل في حبنا لله ليس لذاتك شخص ابدا حبنا له لما يحمله من شريعه الله تعالى لان اصل المحبه الاولى ان تكون لله فقط واذا كانت لله حقا فمن احب الله حب ما احبه الله جل وعلا والله يحب النبي يحب هذه الشريعه فلذلك كانت المحبة للإنسان لا لذات الشخص فقط محضية الشخص هذا ليس صح الحمد للأحوال ليس الديانة ليس التربية ليس منهجا صحيحا يمكن أن يربع عليه الناس المنهج الصحيح هو أن يكون القلب ميل القلب كليتا جمعية القلب لله وحده بناها الله جل وعلا ثم بعد ذلك أجلها النبي السلام وبيانها لهم ثم أجلها من أبو بكر في الحوالي ذلك عمر أخطأ وارتقى منه الله يعالى أراد أن يبين لك الفوارق عمر من عمر ونأدراكم مع عمر عمر الذي يقول فينا مسلم لو كان نبيهم بعد لكنه عمر أبو بكر يتفوق عليه في هذا الموقف لترى كيف رفع في هذا الباب أن أبو بكر يقول نحن لا نرتبط بمحمد محمد صلى الله عليه وسلم كذات شخص لكن نحن بنرتبط في الشريعات الأولى إلى يوم الناس نقول لا فلاح ولا تنزل ولا نجاح ولا نجاح بحال من ولا كرامة بحال من الا إلا بالعض بالنوارز على سنتي فلما مات النبي محمد قام عمر بالسيف قال ما مات ذهب الى ربه وسيرجع كما رجع موسى واشر سيفه وقال الناس شوفوا مع ذات المسلم ومع ذلك ابو ابو بكر يقول اليك عنه نحي نفسك يا عمر ما يسكت فيقوم ابو بكر يقول ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هنا تظهر الفضيلة سهيل بن عمرو لم يكن كعلم أبي بكر ولم يكن كفقه أبي بكر ومع ذلك قام, موقف قام بموقف أبي بكر في مكة وقال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد, إيه قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه جل في علام عمثا هذا الباب العظيم في باب حسن مدى صد الزريعة وبناية الصحيحة التي يمكن أن نجمع عليها الناس إلى جعلها وأن تحيد إلاجه علىها تبني الناس على المنهج السديد الصحيح هناك شبه جاء بعض المتنطعين في هذا العصر وقالوا صدعتم رأسانا نحن تكلمنا عن هذا المنهجه بمن يقول صدعتم رأسانا بإيش التوحيد التوحيد التوحيد أولا توحيد توحيد توحيد <تصفيق> أمدتمونا والكلام في التوحيد يفرق لهم خلنا تتفرق تتفرق التفرق هذا محبوب لله ولا إيش ولا مبهود. مع معا التفرق والتشرذم من أشد الأسام من أبغض الأمور لله دائرة فعلها قال تطوع ولا تختلفة قال و... و... و... ولا تختارفوا. ولا تختلف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا الذين اختلفوا ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البيان فاولئك لهم عذاب عظيم لا هنا التفرق محبوب لله ذي هذا التفرق تفرق محبوب لله ذي الفعلان لان تفرق الحق ايش الفرقه التي جاءت الفرقه بمحمد فرق الناس الى فريقين حدث لما حدث حدث فرقة محمودة ولا غيرها محمود فرق صاحب السنة بين أهل البدعة وبين أهل السنة تفريق محمود يعني الفرقة يحبها الله جلال فعلها يبقى إذن الكلام في تعيد الذي وإن فرق يفرق على رضا الله جلال فعلها مفهوم لذلك نحن قلنا في تعيد السنة تجمع والبدعة تفرق السنة تجمع والبدعة تفرق وفاصل الامر بين الخير وبين الشر ان يظهر توحيد الله جلالك هناك قوم لهم انتفاع بمسألة مؤينة قال صدعتهم رؤوسنا بالتوحيد اننا نقول هذه الامة معصومة الحمد لله هذه الامة مرحومة الحمد لله ينطل هذا على الاغرار ومن رحمة الله بهذه الامة لا شرك في هذه الامة بعد, اليوم. بعد موت النساء قالوا الامة لا تقع في الشرك بعد موت انظروا. والله انا لا تكلم من خيالات انا جلست امام رجل بعيني في عين وأيضاً أذني تسمع له قال يا شيخ ليش تفعل هذا يا شيخ يعني ما وطبعاً بقى بالمسكنة المعلومة هذه مسكنة التعالب والحياة العفاري ودموع التماسيح كما يقولون وباللون بقى وحسن الطيب وحسناً الخولق ما أنت تسمع له ربع تاعه بيبكي أنهاراً أنا مش على الناس دي بخزنت ما بخزنت ما فوق هو جاي في خزنت ما يناديه فهم؟ هي المسألة ليست كذلك المسألة نرى من قلبك ما يجعلنا نتأثر بإيش بعينك الغرض المقصود قال لي الأمة لا تشك ولم تقع في الشرك وهذه انا أنا كثة انهار لما يقول ذلك الحمد لله قلت له مش... لن أتركك تمشي على هذه العقيدة عقيدة الكفرية المهم قال لا شك واستدلوا على هذا شبهة طبعا ثلاثة أو خمسة سأبينها نوع شبهة أو شبهتين اليوم إن شاء الله من الباقي الكتب نقول قالوا لا شرك يقع في الغم إذا لا تصدعون رؤوسنا بمسألة التوحيد وصد ذريعة وحسن الماده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك اخاف عليكم والله ما أخاف عليكم الشرك ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها مثلما تنافسوها فتهلككم مثلما أهلكم قال ما الشرك أخ أخاف عليه أو ما أخاف عليكم الشرك بهذه الأمة لا يخاف أنه السلام عليها الشرك لما يقول السلام ما الشرك أخشى عليكم معنى ذلك أن الأمة لا يقع فيها الشرك أنتم معي؟ دواجه الاسدلال فضل على حريص لا لا لا لا الحديث هذا جاء عن ابن عباس بنفس النص بنفس النص الحديث الذي في الصحيحين قال ما الفقر اخشى عليك ولكن اخشى عليكم من أن أن تفتح عليك من الدنيا انت تنافسوها كما تنافسوها لكن لا هذا الحديث جاء ما الشرك اخشى عليك انما اخشى عليكم الدنيا فتفتح عليكم فتتنافسوها كما كما تنافسوها قالوا اذا وجه الدلاله عندنا ايش وجه الدلاله لا انا لا من شيء يبقى إذن لا يخاف من على الأم، وهذا حديث أصلاً في السنة وفي ضعف وإن كان أصل في الواية في مسلم في هذا الباب يعني هو له متعلق له متعلق في هذا الباب يعني يخش ما, ما, ما, ما, ما, ما يخشع الأمة من الشرك قال من الشرك أخاف عليكم, أخاف عليكم ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وصراحة هذا الذي تعلق به له متعلق بنصل خل مش هيك اخشى عليك انا تاخذ شيئا قبل أن اجيب وارد دائما دائما الطالب العلم الجيد ماذا يفعل عندما يجد الشبهه كده عند اهل البدع ويجد ما, ما يتمسكون به لابد أن يحكم ما عنده من ادله اولا لازم يحكم اعتقاده اولا وبعدين يتعرض لاهل الشبهه من تماما يقول من لم يتقن شريعته فلا يتكلم فيه في كتب فلا يطلع على كتب اهل الكتاب انت تناظر وانت ضعيف أنت بتعطي لهذا المبتدع القوة ولذلك بعض الأخوة الأفاضل راحوا تكلموا في الجامعة مع الأخوة مع أخوة من الملحدين انتهوا اقسم برب العزة أم تصل بها الاخ قال بعضهم تكلم مع أخ إمام المسجد يا أم بالمسجد وخطيب المسجد ومعلم المسجد من ثلاثة أيام في البيت لا يخرج منه فلما تصل بأخ قال له أنه هو والله الذي لا اله الا هو والله الذي لا امام مسجد خطيب مسجد مدرس للناس قال انه قال قال إن بيبحث عن ادله على وجود الله ده اللي لقى لقى لقى لقى. ترى؟ ترى اغرار ما هو أدلة. ما هو انت تصدر في الهالكين ليهلكوا الناس من اجل الموافقه وسايب اهل العلم من اجل انهم يخالفونك فيما تتبنى بعض الاشياء هذا النتاج هذا النتاج وبعد هذا النتاج آه كل هذا هتشيل كل ده عند ربك ده يعني انت لو انت يعني تفعل ذلك وانت الذي تؤسس هذا لابد هتحمل هذا عند الله لازم هتحمل هذا ابن مسلم قال كلكم مسؤول كل خالد بن مسلم كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انا مدرس طيب عندي طلبه خمسه لو ما اتقمتش الباب معهم وجدت الرجل الترميز الماهر هو اللي ممكن يقص يعلم الأطفال بعض الأمور لما كنا أنا غايب طيب وتركت اللعب هو اللي يمسكهم إيش اللي هيحدث؟ المبتدى العظيم عليهم مين بقى المسؤول أول؟ هذا الولد الذي أفسدهم طيب والفساد اللي يدب فيهم أم أنا أولا؟ أنا أولا؟ أنا أولا؟, أولا. النبي السلام وضع حشاس ومحشاس وضع رجل في غير موضعه مين اللي هيحسب أم الله أولا؟ النبي ارايت كيف اتى بالله على فقط لأنه أخذ من قال عفا الله عنك لما اذنت له حتى اتبان لك ان الله وتعلم وتعالى لما هو امام خطيب فتنه اعظم ما تكون ده حدث. حدث مع اخونا مع اخينا الفاضل انا اسف ان انا اسمي انا لا اسمي احد لكن اشرف عبد الله حدث مع ذاك راجل قراءات او راجل كان امام المسجد حب القران يجلس في الفجر درس العشاء درس بس دقائق ثلاث معدوده جلس مع أفكار أصحاب الأفكار الضالة في التكفيرية فقط نظروه في خمس دقائق رجع قال هذا هو الحق فأيت الحق والنور وأشراقت شمس الإسلام بالتكفيرين طبعا راح لمرأته وانا بتحكيه انا قلت لقوة راح لمرأته الرجل كان مهزبا طبيب رجل طبيب أملمم هدومه وكذا وقال له تفضلي هذه ثيابك على أمك ذو الله فيش قال أنت رست من الإسلام فالعقد بيننا مفسوخ يا أم الشيخ في إيه الله يديك إيه إشان مين أفتاع فالمهم قال المسألة واحد نتعدى فنقل لها فكرة إيه فكرة التكفير قال هذا هو الدين وهذا دي قلت له لا والله الحق معاك ده أنا تبنى ما تتبنى ما هو المسألة فيها طلاق وفزخ لا لا ده الدين الإسلام عندها شوف بقى المرأة تحت الرجل في كل حياتها وتبعتها ضياع في كل ده فحدث حدث الإلحاق لإمام ولذلك ابن يقول لا احد يتكلم مع البدع الا من اتقن شريعته اولا فانت اصلا هتتكلم مع, مع اهل الكتاب وانت لا تتقن بابك التلبيث سيأتيك وهذا كان احتراض من النبي لرجل قال فيه النبي في كل امه ايش محدثوه صحيح كده لو كان هذه الامه لكان عمر وقال فيه لو كان نبي بعد لكان لكان عمر ومع ذلك لما رأى يأخذ بصحيفة التوراة قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ولدي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا آية تبعا يبقى تحكم ما عندك الأول يعني رجل مش مطق ما هي أم المصائب في أنت غير محكم لما عندك ورحبا بتتصدر في, في, في, في أمور معتركات دامية يعني كما قلت تصدر من لا يتقل التوحيد وكمال أو تصدر ما لا ملا كان عام تصدر من لا مثلا نواخذ الهدوء وراح بيتكلم في الطهارة لا يمكن خطا مبين فلا بد التخصصية ولا بد من اتقال العلم وتقديم الحق التقديم واجب وتأخير من حقه التاخير واجب ولأن إطار الشرع قال الله وياتي كل ذي فضل فضله أن تضع الأمر في في اطاره الصحيح هذا هو الاصل لذلك لابد بد تحكم ما عندك اولا وتأتي إلى الشبهات لتفنده. أخ أح أحكم مع عندنا أولا نقول الشرك جائز مع إمكان إمكان وقوعه على هذه الأمة بإحكام وساتي البيان الشرك جائز وإن كان وقوعه في هذه الأمة مع إمكان وقوعه في هذه الأمة بل ويقين وقوع الشرك في هذه الأمة. يبقى عندنا مراحة ثلاثة جائز إمكان الوقوع بل يقين الوقوع تحكم عندك هذه الآيات عشان أي شيء يأتي رد الفرع على الأصل. رد المتشابه إلى المحكم. أما الإحكام فنقول اولا جائز جائز لأن البشرية الأصل فيها الظلم والشرك. البشرية كل البشرية خلق الله الخلق في ظلمة حتى أصابهم النور. وانظر قال النبي صلى الله عليه وسلم في قال النبي صلى الله يا عبادي كلكم ضل. كل طبعا تخصيص نص في الخصوص آسف هذا خطأ بين يا عبادي المستلقين الحمد لله يا عبادي كلكم كلكم تنصيص أقول آه يا عبادي كلكم ضال إلا من هذين فاستهدوني هذه إذا انضلال في في البشر صحيح لله ولذلك قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله طال الله تعالى وما ما أي يهديه وأشرح صدر إسلام وما يريد أن يضل ويجعل صدره طيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من اضل الله فلن تجد له وليا إيش مرشد فلن تجد له وليا مرشد إذن الاصل كما قلنا هذا الاصل في البشرية جائز مع إمكان الوقوع وين بأمكان الوقوع نقول بقياس الاول بقياس الجلي ماذا قال الله لك على الأنبياء جميعا قال ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن يعني الذين من قبلك على نفس ما يستيقل لك والذين من قبله على من أول الناس دخولا من الأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك يبقى جائزون وقع وقعوا لأ إمكان الوقوع موجود إلا أن الله قد عصمهم يبقى هؤلاء الأنبياء المعصومون يحذرهم الله من وقوعهم في إيش؟ في الشرك وقال الله جعل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون خذ بقى الأقوى من ذلك إبراهيم الخليل قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلة وأمر النبي الأمين أن يتبع قال, قال الله جل في علا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. قال الله جل في عن إبراهيم أنه قال وجنوبني وبنيني أن نعبد الأصناع وجنوبني لأن لو تركتني الضياع يمكن أن يصل إلى الانسان الشرك ممكن يصل الى هو نفسه كان يعبد داره قال وجنبني وبنيه ان نعبد الاصنام اكرم الخلق على الخالق كما قال معباس ما زر الله وما برأ وما خلق اكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول اعوذ بك أن اشرك بك شيئا علما واستغفرك لما لا احكامه الاحكام في مساله امكان وقوع, وقوع الشرك في الامه خذ بقى الزياده لا ده يقين وقوع الشرك في الامه قال النبي صلى عليه كان لا تقوم الساعه حتى تضطرب حتى نساء نساء دوس بذل خالص. وذو الخالصة صنم كان يعبد في الجاهليه يعبد من دون الله تعرف لا قال تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أليات نساء دوس. بذر خرف. سلموا كان عارض الجهدي. وقال إن السنة في, في الصحيح أيضا قال لا, ت... لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الأصنام. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعوز. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعائقة وتعبد الأصنام وهذا يقين وقوع الشرك في هذه الأم يبقى المحكم عندنا الوقوع وإن كان الوقوع على بكل هذه الأدمية يبقى لنا إذا كان هذا المحكم يبقى كل ما سيأتي يخالف هذا المحكم فهو إيه متشابه ومفتن نرد على المحكم لأدين النذير جاء أنا بعد متشابه ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخاف عليكم ولكن أخشى عليكم الإيش أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها هذا حسنه بعض العلماء فنحن نمشي على تحسينه في هذا الباب والحق أنه حسن. فنقول هذا الحديث ما الشرك أخشى عليكم هنا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما الشرك أخشى عليكم قال عن نفسي أعوذ بك أن أشرك بك شان أعلمه واستغفره كريمة أعلمه مفهوم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أنه سيقع الشرك في هذه الأمة بقوله لا دعاة بلاي ونرء حتى تعبد اللات والعزة إذن قولوا سلم ما الشرك أخشى عليكم معناه خشى على نفسه من وخشى على الأمة وعلم أن الأمة ستقع في الشرك يبقى هذا يمكن أن يكون على عمومه الرد في هذا الباب يجاب عنه أن يشي وجهين الوجه الأول تقولوا سلم ما الشرك أخشى عليكم خاص قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بل أخاف عليكم أن تفتح عليكم أن تنفسوا كما تنفسوا فهنا الكلام ليس عاما يبه هذا الكلام لن يخشى عمس الشرك ويخشى الصحاب يبه هذا خبر سن... تنبأ النمسلم وآتى بخبر بوحي من السماء على الطائفة التي يكلمها من؟ صحابة الجلال لا قال لا أخشى عليكم الشرك لا منكم أحد يقع في لن يقع أحد منكم في الشركة. وقد كان لكن قال إيش أخشى عليكم أن تفتح عليكم من إيه وهذا خبر ستفتح عليكم الدنيا وتنافسوها وهذا الذي حد عندما قال النمسلم قال إن ابني هذا سيد وستوى صلى الله عليه وسلم بيه طيب من إيش؟ من المؤمنين ثم تكلم عن خوارج قال نبتة تخرج حين فرقة بين الفئة ثانية من المسلمين حين فرقة من المسلمين فالفرقة ما كانت فرقة إلا والدنيا قد دخل وإن كان أصل الخلاف أصل شرعي لكن الدنيا دخل. دخلت دخلت ما دخلت دخلت هناك من له أهواء هناك من له أراء هناك من كان فيه ما فيه فدخلت الدنيا ففرقت وشرذمت الناس بقى بأسرين فكان خبرا من معجزات النبي صصل. فهو الآن يقول أنتم أبو بكر عمر عثمان عليه هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين ينسوا الله بكم الدين أنتم ما أخشى عليكم الشرك بشار منه لهم أنهم سيزبطون على إيش على التوحيد ويموتون على التوحيد ولكن هناك أمر إيش هو بلاء عظيم تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما كما تنافسوها هذه الخش لذلك يمسلون المجاعة عثمان في الثالث في البشرة قال أدخله وبشره بالجنة أكمله على بال وتصيبه أدخله جنة ولكن على بال وتصيبه على بال وتصيبه هذا الأصل القصير في هذا الباب هذا الأصل القصير بهذا الباب لذا يجب عن هذه الشبه بأن الكلام ليس على عمومه الكلام نزل من زير على خصوص بعناه هؤلاء الصحابة لا يشركون لا لا أخشى عليكم شر لكن ساقع عليكم فتنا في الوسط هي الفتنة إيش فتنة الدنيا لما تفتح تتفرقون تتقاتلون والله يغفر لكم ما تفعلون الله يغفر لكم ما تفعلون هذه إجابة والأمر الثاني أن هذا جاء من النبي صلى من باب الإنشاء والتنبيه على خطر الدنيا باب الإشاء والتنبيه على خطر الدنيا لذلك الله رعاه الله زيان الناس حب الشهوات إن الناس يهودانيون والقاطنين المقتطعين من الدعاء والفضيات والفضيات والخير للمسلمين والأنعم على الحرف ذلك بدعوة الحد الدنيا إلى آخر الآيات قال النبي صلى دنيا عليه وسلم والله مستغربكم فيها فنادروا ما تفعلون قال فاتقوا الدنيا واتقوا إنساء. إلى آخر الحديث الغرض المقصود هو هذا أيضا من باب الإنشاء للتنبيه على خطر هذه الشوبه التي يتعلقون بها يقولون صدعتم رؤوسنا بالتوحيد والتوحيد. ما في شرك ثقه لهم نقول له لا اخطأت خطئا فاحشا وهذا البلد لك هو عليك وليس لك لو لو لو تبينت من المحكم لارتحت وارحت وقلبك بات مطمئنا ومرتلفا بات مطمئنا بأن الذي يعصمه الله هو المعصوم ومرتلفا أن يقع في قلبك الشد أو الكفر والله لحظة واحدة أقسم بالله أن ممكن تمشي تحرص حرصا على الأقل تقسم بإيش بغير الله وطار في لحظة أنك انسيابية بتقسم وتستغرب ما الذي يحدث يا شيخ ممكن تكون على معصية وقطار يأخذك سيارة تأخذك في لحظة الله الرعالى هو الذي يتحكم في الكلمة كله سبحانه وجل في علاه فنسأل الله أن يكتبنا وأن يقول قد كتبنا في بطون أمهاتنا من السعداء وإن كتبنا أشخياء يمحوها ويكتبنا في كما في العالم نحفوز من السعداء الله مأمين يا رب العالمين هذه هي الشبهة الأولى الشبهة الثانية قالوا حديثنا السلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرض لا يجتمع دينان طب دينان إيش؟ دين التوحيد ودين الشر ده المعنى فين وجه الدلالة؟ لا يجتمع دينان وين وجه الدلالة لا يجتمع دينان وين وجه الدلالة عندما يتمسك به بأن الأمة لا يقع فيها الشرك مش عندك حديث أسألك عن الحديث ما وجه الدلالة منه يعني إيه بقى جبت مني الكلام ده وضع شيخ ما هو ده في جزيرة العرب أيوة ما هو ده ما وجه الدلالة لدي أسأل عامه دكتور ممتاز بس آه. جيد كلام منضبط ها نوتيه ممتاز ممتاز هذا تأصيل العلم الصحيح لا يجتمع دينام قالوا خبر والخبر لا نثق فيه لا يجتمع دينام خبر من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على يستتم الأمر على إيش على دين واحد هو دين تاني فإذا التقصير الصحيح من خبر والخبر لا يدخل النسخ انتهى الموضوع هذا وحي من السماء لا يجتمع دينان يبقى إذن جزيرة العرب كلها تمتلي بإيش بالتوحيد جزيرة العرب بأسرها اجتمع في التوحيد لا يجتمع دينان وأهدي ظاهرة باهرة قاهرة عندهم في هذا الباب طبع هذا الحمد لله أن المسألة يسيره أما الرد عليه نقول المحكم بسرعة المحكم تلاقع الشرك في هذه الأمة هذا محكم وايضا وقوعه جائز وايش وايضا الامكان موجود هنا نقول الاجابه عليهم اجابه يسر وسهله هو في قول سلام لا يجتمع دينان في الجزيره العرب خبر يراد به الايه يعني لا تجمع بين دينين في جزيره العرب قالوا من وين تبقيتم بأن هذا خبر يريد أن يقوم القرائن المحتفة القرائن المحتف تضبط لك ذلك قال أن السلام لها ثم جاء فصالح اليهود وهم في أهل كتاب أهل, دين آخر أهل كتاب وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صالحهم على شط ما يأخذ من خيبر ثم قال نصالحكم نقركم على ذلك ما أقركم الله لا ما أقركم الله أو قال إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله نقركم إلى ما شاء الله طيب وجاء هو هو نفسه الذي صالح بأبيه وامي عندما مات اتى بوصايا ثلاثه منها اخرجوا المشركين من جزيرة العرب قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وقال سلام لا يترك أو لا نترك دينين لا يترك دينان في جزيره العرب لا يترك دينان في جزيرة العرب لذلك جاء عمر فاجلاهم قالوا كيف تفعل ذلك وإننا السلام قد صالحنا قال قال أقركم إلى ما شاء الله وقد شاء الله اجلاءكم الآن يلا تكريا الله وقد شاء الله اجلاءكم وصرح لهم بقوله السلام لا يجتمع في جزيرة العرب إيش دينان يبقى إما فهمك وإما فهم من عمر عمر قال قال النبي لا يجتمع دينان ثم قال أشلاهم وقال قد قال النسلم لا يجتمع دينان يبقى إذن نجليكم ما دامت القوة القدرة على ذلك إذن لا مستمسك لهم في هذا الباب وعندهم شبه طبعا سعاسة من الشبه أنا أسردها الآن بعض الشبه شبه قالوا بحديث النسلم أن النسلم قال بأن أيش الشيطان ها أيسة في رواية باب قلب المكاني اثنين اللغة عربية ما نشوف يفهمه في كلام ده أرانب أنارب تصح ولا ما تصح؟ مسرح ومرسح طيب قلب المكان المعروف فقال ايسى شيطان ايسى او يائسى من, من ان يعبد في جزيرة العرب ولكن لم يائس من ايش؟ من التحريش بينهم قاله خبر ان الشيطان ايه؟ ايسى ان يعبد في جزيرة العرب يبقى يبقى التوحيد يبقى هذا طبعا سنبين العوار الذي فيه في هذا الباب طيب